Yes, Yeah. Oh, oh, oh. oh. What else do وَإِنِّي عُزِّ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِلَّا مَن مِنُّي فَعَتَذِلُونَ ZANG إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُبْنِي مَوْلًا عَنْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ